بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أحمد الله تعالى نيسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين إنما كنا وأن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع أيها الأحبة الكرام أنا أرحب بكم من قلبي والله وأرحب أيضا بالشباب الذين معي لك. وأنا مسهور بتجدد هذه اللقاءات في برنامجنا القوارير القوارير نحن مضطرون في عدد من الحلقات نبين سبب التسمية فذكرنا لكم سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قادما من سفر وكان معه حاد حسن الصوت اسمه أنجشة يحدو بالإبل ما معنى يحدو بالإبل ينشد لها بصوت جميل وكذا فالإبل تسرع فصارت الإبل تسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على النساء اللذي فوق الإبل قال رويدك يا أنجشة اخفض صوتك ووقف رفقا بالقوارير يقصد بالقوارير أولئك النساء التي فوق هذه الإبل اليوم سنتكلم عن امرأة حقيقة لم يذكر التاريخ اسمها لكن ذكر عملها وجلالة قدرها ورفعة منزلتها عند النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة كانت أمة سوداء ضعيفة تقم المسجد تقم المسجد يعني تكنس المسجد تنظف المسجد تدخل النبي صلى الله عليه وسلم يكون جالسا مع أصحابه يتحدثون فتأتي هذه المرأة وتبدأ تجمع من المسجد الأوساخ التي ربما تكون موجودة فيه أيام معينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يراها فألف أن يراها تدخلها كذا وتبدأ تنظف ففقدها يوم يومين فسأل عنها قال صلى الله عليه وسلم أين الأمه السوداء التي كانت تقم المسجد مع أن عملها ربما يحتقر بعض الناس ومع ذلك عملها مهم ما هو هذا اللي تستطيع تقدمه للإسلام مسكينة لا تقدر تكون مثل خالد بن الوليد قائد جيش ولا تستطيع أن تكون مثل عبد الرحمن بن عوف ينفق من الأموال ولا مثل عائشة في سعة علمها ولا مثل خديجة في وقوفها مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول دعوته ولا مثل أم سلمة في روعة فكرها وإشارتها للنبي عليه الصلاة والسلام الذي تستطيع أن تقدمه للإسلام قم المسجد ففعلت ما تستطيعه فقال صلى الله عليه وسلم أين الأمهى السوداء التي كانت تقوم المسجد قالوا ماتت يا رسول الله قال ماتت ماتت متى قالوا يا رسول الله ماتت يعني قبل يومين ثلاثة قال لما لم تؤذنوني لما لم تخبروني أنها ماتت قالوا يا رسول الله إنها ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك يعني صعب نأتي ونطرق عليك الباب يا رسول الله استيقظ صلي عليها نحن دبرنا الموضوع وغسلناه وكفرناه وصلينا عليه ودفرناه نهينا الموضوع فقال صلى الله عليه وسلم لا دلوني على قبرها شوف يعني تقدير عليه الصلاة والسلام لعملها ورفعته لعملها مع أنه عمل ربما في بادي الرأي أنه عمل عادي قال دلوني على قبرها أخذه واحد من الصحابة مضى به عليه الصلاة والسلام حتى أوقفه على قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام وهي في القبر صلى عليها ثم التفت صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه إن هذه القبور مملوئة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليها الشاهد من هذا أن هذه المرأة ذكرها التاريخ وذكرها أصحاب السير ونص عليها في السنة النبوية ولم, يكن ولم يذكر لها عمل في الإسلام إلا أنها تقم المسجد تدخل وتكنس في المسجد إذن أنت مطالب أنت وأنتي وخطابنا في الأساس حقيقة موجه إلى أخواتنا يعني أن النساء نحن جميعا مطالبون أن نقدم ما نستطيع لهذا الدين هذه المرأة أعظم ما تستطيع أنها تقوم المسجد قمي المسجد أمرأة ثانية تستطيع أن تقدم أعظم من ذلك خاصة أن الإنسان لا يدري ما هو الباب الذي يدخل منه إلى الجنة تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة بغيا من بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقته مرت ورأت لها بئرا وهي قد عطشت نزلت في البئر لأن البئر ما كان فيه حبل ودلو لأجل أن تخرج الماء فنزلت بنفسها في البئر وشربت من الماء وصعدت من البئر فكان ثيابها ويديها ونحو ذلك كانت كلها مليئة بالماء جعل الماء يتقاطر على التراب حتى تحول إلى طين فأقبل كلب وجعل يأكل, الثرى يأكل الطين هذا من شدة العطش يريد أن يرطب ثمه، فقالت لقد أصاب هذا الكلب من العطش مثل ما أصابني، طيب ماذا تفعل؟ ما في دلو تستطيع أن تخرج الماء، وصعب أنها تحمل الكلب وتنزله يشرب مثل ما شربت هي بيدها، وليس معها أي إناء تستطيع أن أن تف أن تحمل له الماء في أخذت تفكر، فنزلت المرأة من في داخل البئر وعبأت حذائها، عبأت حذائها ماءا طيب الحذاء لا معبماء كيف أستطيع أني أصعد والحذاء معي فأمسكته بأسنانها الحذاء وصعدت حتى جاءت إلى الكلب وسقته فنظر الله إليها فغفر لها الله نظر الله إليها فغفر لها أنا أقصد بهذا يا جماعة أن الجميع لو شعر أنني مطالب أن أقدم شيئا للإسلام بقدر, بقدر استطاعتها أحسن مثل ما قدمت هذه المرأة لما المرأة الأولى التي قمت المسجد المرأة الثانية التي يعني جاءت وأسقط هذا الكلب من الحوادث أيضا العجيبة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة بماذا؟ قال بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين إلى اليوم هناك في الحقيقة أقوام أجسادهم ربما يعني كما قيل وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام ناس ربما أنهم مشلولون ومع ذلك قدموا للإسلام ما لم يقدمه غيرهم تخيل مثلا كان هناك امرأة وصيبت بحادث هي في الحقيقة داعية أصلا وصيبت بحادث سيارة فأصابها شلل نصفي أصابها شلل نصفي لما أصيبت بهذا الشلل صارت المرأة يعني صعب عليها الخروج من البيت وذلك لأنها يعني يشق عليها ذلك تحتاج إلى يعني كرسي متحرك وتحتاج إلى شغلة طويلة صارت هذه المرأة يا جماعة مع أنها مشلولة بهذا الشلل تسعى في أمور تخدم بها الدعوة وتقدمها للإسلام لا تستطيع أو لم تقدمها أحيانا بعض النساء اللاتي ربما أنهن يعني سليمات صارت تجمع الصدقات من الفق من ال الأغنياء. يعني النساء التي يأتين إلى زيارتها تقول ترى إذا عندكنا زكاة أعطوني إياها أنا أعرف مجموعات من الفقراء وتتعاون مع الجمعيات الخيرية تتصل بهذه الجمعية تقول والله أنا إذا عندكم أحد من الفقراء أنا عندي مثلا ألف ريال أو ألفين ريال أو كذا أرسلوا أحد يأخذها أو أحيانا ترسلها مع أخيها صارت تجمع الملابس المستعملة جيرانها وأقاربها يجمعون عندها الملابس المستعملة التي تصلح للاستعمال مرة أخرى عند الفقراء. فتأتي هذه المرأة وبكرسيها المتحرك وتفتح الأكياس التي جاءت من هؤلاء النساء وتبدأ تصنفها هذه ملابس الأطفال وهذه رجالية وهذه نسائية هذه تحتاج غسل هذه تحتاج كوي وأحيانا تكويها بنفسها تشتغل وأحيانا ترسلها إلى من يكويها ثم تجمعها وتحاول أن تضعها بشكل مرتب وترسلها إلى بعض عوائل الفقراء وعندها ملفات لعدد من عوائل الفقراء تعرف عدد الأطفال وأعمارهم و... واحتياجاتهم و... واحتياجات النساء صارت أيضا متخصصة في الإصلاح بين الناس الله تتصل بها مرأة تقول أنا والله بيني وبين زوجة ابني مشكلة زوجة ابن ابني عصبية ودائما تعمل لي مشاكل فتقول أعطيني رقمها تتصل بها تقول يا أختي اتقل الشيطان يحب التناحر بين المؤمنين وهذا أمر محرام وتبدأ تنصح حتى جمعت بين قلوب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أنبئكم بما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين هذه المرأة يا جماعة على شللها إلا أنها تطعم فقراء وتصلح بين الناس المتخاصمين وزد على ذلك أيضا نقطة نسيتها أنها كانت تلقي محاضرات عبر الهاتف للمدارس النسائية هناك دور تحفيظ للنساء العصر يا أخي أنا أعتبرها هذه فرقة كاملة في مرأة الواحدة مشلولة مشلولة ما تمشي ومع ذلك انظر إلى قدرتها على أن تدعو وعلى أن تتحرك إلى غير ذلك أذكر من الأمثلة العجيبة كان لي محاضرة في إحدى المرات مع مجموعة من طلبة الثانوية والابتدائية عفوا الثانوية الأولاد والبنات فكان الأولاد أمامي والبنات عبر الشاشة يعني في صالة أخرى فطلبت منهم في الأخير تكلمت عن هذه المسألة وعن أهمية أن يشعر الإنسان أن له جهد لهذا الدين وعنده عمل يعمله لهذا الدين فأرسلت إلي أو أخذت الميكروفون إحدى البنات طالبة في السنة الثانية الثانوية هذه الطالبة يعني ربما أنها أظنها لم تتجاوز ربما 16 سنة أو نحو ذلك قالت يا شيخ أنا لي نشاط في الانترنت وقبل فترة كانت بعض مواقع الانترنت نشرت صورا يعني سيئة عن النبي عليه الصلاة والسلام يصورونه بصور قبيحة ويكتبون تحته محمد نبي الإسلام يعني تقول فكنت إذا دخلت بعض المواقع بالانجليزي وكانت تنشر هذه الصور أرسل إليهم نصيحة أول مرة فإذا لم يستجيبوا أرسل إليهم نصيحة أخرى بلغتهم فإذا لم يستجيبوا أرسل إليهم مرة ثالثة نصيحة بأسلوب ثالث فإذا لم يستجيبوا أرسل إليهم تهديد أقول أنتم تتنقصون نبينا عليه الصلاة والسلام وهو ما عمل لكم شيء لماذا تعتدون عليه فإذا لم تعودوا عما أنتم عليه سوف أدمر موقعكم. يا سلام تقول فإذا لم يستجيبوا أرسل تحذير ثاني إذا لم يستجيبوا أدخلها كرز وأدمر الموقع. يا سلام قلت لها يا بنتي كم موقع دمرتي أنتِ مشكلة أنتِ كم موقع قالت والله يا شيخ خلال سنة واحدة. دمر ثلاثين موقعا من الذين يسيئون للنبي عليه الصلاة والسلام شوفوا هي هذه البنت طبعا أنا لا أدعوكم إلى تدمير المواقع وعمل مشاكل بعدين بكرة العريفي يدعو أن يكونوا هاكرز لا لكن أنا أذكره مثالا على أن الفتاة طبعا ما دمرت مباشرة تدرجت أحسن تدرجت البنت يعني جاءت ونصحت مرة مرتين ثلاث أربع هددت يا جماعة اعقلوا يا جماعة تركوا عنكم هذه الأمور يا شيخ إذا تسمح لي تدعو إلى الله بالحكمة هو الموعظ الحسن أحسنت جميل بعد ما نفع يعني الدعوة لجأت جاءت للأسلوب الآخر. أحسن جميل هو هذا الأصل. هذا الأصل يدعوا جميع الناس. الأصل الرفق واللين في البداية. ثم بعد ذلك ممكن يلجأ الإنسان إلى سلوب آخر. كما قيل إذا قيل حلم قل فل الحلم موضعه وحلم الفتى في غير موضعه جهله. كون الإنسان دائما يكون حليم حليم حليم. بعض المواقف ما يصلح فيها حليم. صح. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن مواقف أنه غضب وحمل السيف ونحو ذلك أشياء ليس دائما رفق رفق رفق يعني أيضا وضع الأمور في مواضعها هو الحكمة التي أنزلها الله تعالى وقال بالحكمة والموعظة الحسنة أنا سأسمع ما عندكم وراكم تشيرون بأيديكم لكن بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم لا لا يزال كلامنا في الحقيقة حول الـ يعني الـ أن المرأة مطالبة أن تقدم شيئا لدينها وكنا ذكرنا قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرص أن يصلي عليها مع أنها ليست يعني عملها يعتبر عملا عاديا أذكر قبل أن نسمع ما عندكم أذكر قرأته في بعض كتب التاريخ أن أحد الملوك بنى مسجدا وكان من بداية بنائه لهذا المسجد وضع عند المسجد يعني شارة كبيرة كتب عليها اسمه إن هذا مسجد الملك فلان فلان الفلاني، فمنع أن يدفع أي إنسان أي شيء في هذا المسجد لا تدفع شيء من حجارة ولا مال ولا أي شيء حتى يكون أنا الذي بنيته ويكون باسمي. فنام ليلة من الليالي فرأى أن ملكا ينزل من السماء ويمسح اسمه ويكتب اسم ممرأة معينة استيقظ الصبح حيش الكلام ذهب نظر فإذا الشارع على ما هي عليه واسمه موجود نام الليلة الثانية فإذا الملك ينزل ويمسح اسمه ويكتب اسم المرأة ثم الليلة الثالثة نفس الشيء ينزل الملك ويكتب اسم المرأة فحفظ اسم المرأة أصبح الصبح قال يا جماعة تعرفون امرأة اسمها فلانة كذا كذا قال الذين عنده لا قال اسألوا في المدينة فسألوا فإذا هي عجوز مسكينة فقيرة قال احذروها إلي فجاءت قال أنت هل قدمت شيئا في المسجد قالت لا أعطيت أجرة لأحد العمال قالت لا طيب لماذا يمسح اسمي ويكتب اسمك فقالت والله ما فعلت شيئا للمسجد إلا أنني مررت يوما فرأيت أحد الخيول التي يشتغل عليها العمال ينقلون عليها الحجارة وكذا رأيته عطشان والعمال قد أهمله فأخذت دلوا وعبأته ماء وقربته عنده فشرب هذا الذي فعلته قال أنت فعلتيه لله الله. فمسح الله اسمي وكتب اسمك وأنا أنشئ المسجد لغير الله فأسمه سينسى فأمر أن يمسح اسمه ويكتب اسمه يثبت اسمه نعم يا عمر الشيخ الكريم داني طرق إلى نقطتين مهمة النقطة الأولى دور الطبيبات والموظفات في المستشفيات والنقطة الأخرى الكثير طبعاً يعتقد أن حتى الإنسان يكون داعي أو شيء من هذا القبيل لا بد يكون عنده شيء من العلم حتى لو العلم اليسير ولا, ولا يعلمون بأن الإسلام دين المعاملة ودين أخلاق فنصيحة فقط جميل أما بالنسبة للتأثير حقيقة الطبيبات والممرضات في المستشفيات فهو أمر مهم ليس تأثيرهن فقط في من يشتغل معهن من أهل الطب كلا بل حتى تأثيرهن في المرضى يعني ما أجمل أن الطبيبة تحمل هم أني آتي إلى المريضة التي لا تصلي وأقول يا بنتي ليش ما تصلين يا أختي لماذا لا تصلين آتي إلى الممرضة كان يشتغل معي ممرضة من ديانة أخرى آتي وأعطيها صورة طيبة عن الإسلام وربما اهتدت بسبب ذلك حقيقة المجال الطبي وسيأتي معنا الكلام إن شاء الله لما نتكلم في القوارير سنتكلم عن الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها صحابية كانت طبيبة وإن شاء الله تعالى سنتبحر في مثل هذا الموضوع آي بو فيصل دكتور أتحليق على كلام الأخ عمر مم. أنا من وجهة نظري أن الدين المعامل حلو بالنسبة للموظفات والطبيبات قد يكون الدعوة بمعاملته للآخرين كما تكون معاملة راقية فيها من النوع الصدق احترام المواعيد مم. احترام الآخرين حتى الغير المسلم يقتدي فيه ويكون فيه تقبل لما يكون فيه نوع من الدعوة حلو جميل طبعا هو بلا شك إن المعاملة الحسنة تجذب الناس ثم قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ثم قال ولو كنت فضا غليظ القلب إيش النتيجة؟ لم فضوا من حولك فإذا كان هو رسول ومع ذلك معاملة تجذب الناس ولو كان فضا ربما ذهب الناس عن هذا أيضا نتكلم عنه ما نتكلم عن سيرة الشفاء بنت عبد الله الطبيبة الصحابية هيا يا أبو مروان شيخ في ذكر الدعوة للنساء أنه ضروري ما تكون عندها علم ولا عندها علم شريئة أحيان بعض النساء تقول أن الدعوة هذه مخصصة للرجال إحنا ما نعلاق ففي واحدة من قريباتي مم. تجمع الخادمات في كل تقريبا شهر مرة الخادمات الغير مسلمات جميع المسيحيات تجمعهم في مكان استراح في مكان معين فتحضر لهم داعية من جن... من أبناء جنسيات ال جميل. فتأ فيها تأثير. بها. إذا أندونيسيات تجيب داعي أندونيسيا إذا سمج. سمج. حلو. فدعوة يعني أسلم من منها سبحان الله العظيم كل شهر تقريباً تي الله هواك. من الأثر الدعوة من أثر توزيع الكتب وكذا. جميل هذا حقيقة يدعوني إلى الكلام عن تأثير المرأة في الخادمة التي عندها يعني كان في خادمة عند أحد أقاربي. وكانوا حريصين على تعليمها هي تشتغل في البيت لكن يحضرون لها كتب ويحضرون لها أشياء فلما ذهبت إلى أندونيسيا في إجازتها ألقت خلال الأسبوع الأول ثلاث محاضرات وهي خادمة هنا تكوي وتغسل ومدريش أنا ودي أسبع من عاصم عاصم له تجربة جزاء الله خير في دعوة غير المسلمين وأسلم على يده تسعة فلبينيين ما شاء الله عليه فعطني عاصم كيف كانت تجربتك؟ بداية التجربة يا شيخ من سمع شريط وشريط اللي كنت يا شيخ شريط الله. على قمم الجبال. ساك الله خير. فكرة الشيء أنت قلت الفكرة في الشريط وأنا أخذ استعملت الفكرة وجربتها اللي هي إني أخذ بعض الكتب من مكاتب توعية الجاليات. وأوضح معي بالسيارة. بلغات متعددة. بلغات متعددة. حلو. وولكن أغلب اللغة اللي كنت أخذها كنت آخذ اللغة الفلبينية. جميل. لأنهم كانوا ألي الناس يعني جهة الإسلام. جميل. يعني قريبين جدا من الإسلام. جميل. فكنت عند عند خل المطعم مجرد ات إذا أقبل أي صاحب المطعم يتقبل بالتسامع. اللي هو الفلبيني الذي يعمل جرسون الجيرسون. آه. فأتعامل مع باللين وتعامل مع بلطف ووأستفسر معه وأخذ وأعطي يعني معه بالكلام باللين. أنت تتكلم و... إنجليزي؟ لا لا ما أتكلم إنجليزي. و... وبالعربي ويمشي وضعك؟ بالعربي يمشي وضع يعني كلمة كذا وكلمة كذا وكلمة بالإشارة واللغة <تصفيق> <ماشي> الحمد لله. <تصفيق> جميل ها. والحمد لله يعني قبل لا أطلع بس أعطي كتاب وأقول له هذا هدية مني أنني في قراءة إن شاء الله برجع المطعم مرة ثانية ولكن باك أنك في وجميع اللي عطيتهم جربت اللي عطيتهم الكتب جميعهم يتقبلون هذا الشيء. ما و... في أحد يقول لك لا سوري ولا أحد كله يعني... يأخذه يقول thank you very much كل... كلهم يأخذون يعني وقليل جدا أساسا اللي عطاه كتاب وقالني قد خذت كتاب تعرفه بالإسلام الدرس إني ماك كرس أساسا أحد عطاه كتاب وقال قد أخذت كتاب أنا لي تقريبا تجربتي سبعة أشهر وأنا بديت في هذا في هذا الشيء هذا سبعة أشهر فقط من سبعة أشهر وأسلم تسعة ما شاء الله شهر. الحمد لله جميل أي. لكن اللي أحد القصص الشيخ من الإسلام دخلت المطعم دخلت أحد المطاعم ونفس ترى في معمل فبتسمه وكذا وعطيته كتاب يمضي تطلع دي بر... مش هيك بعد أسبوع كذا أنا قلتها طبعاً إني بمرك وبسألك عن الكتاب وكذا وأنا أساساً ما نبي أعرف أساساً وش الباب الكتاب لا تكلت بغي في الابنية حلو ها لكنني قلت لها أنا إن شاء الله ترى بمرك مرة ثانية مريت المطعم بعد أسبوع لا إرادي مرة المطعم بعد أسبوع كذا جاي بالصدفة إلا الرجال جاي لي مبتسم من, من يوم ما شافني قبل تذكرت إني أنا أعطيت كتاب الله أكبر قال لي أنا طراني قرأت كتاب جالس أتكلم معي يعني طبعاً أنا ما أعرف إنجليزي والرجال يعني يلا يتكلم والحمد لله كم معي قصدي واحد يعرف إنجليزي إنجليزي حقه مكثر شوي ها تكلم معه كذا الرجال يعني وده يعرف الإسلام زيادة. مشيت أنا طلعت من المطعم مريت تكلم بعد هالمطعم بساعتين إلا الحمد لله الرجال أسلم. الله أكبر. يعني وخلال قبل هذه الأسبوعين المطعم كنت مره بين فترة وفترة يعني ما أدخل إني بس أقول له ها كيف حالك محتاج شيء وكذا وأمشي. شوف المعاملة يا أخي كيف أثرت أسرًا؟ والحمد لله أسلم وقلت له يوم أنه أسلم قلت أنا هذا ما يكفي اللي كنت الإسلام أنت الحين حسيت الطعم الإيمان حسيت الطعم الإسلام وكذا. لا بد أنك تدعي إخواناك تدعي, تدعي أقارب تدعي المعاكينة في المطعم وسبحان الله تأثير الشخص يعني اللي حوله تأثر،, تأثر بسببه هو أكثر من ثلاث أشخاص تقريبا أنه كلهم وكلهم يدخلوا الإسلام ما شاء الله على يده هو. إذن على يدك صاروا 12 ما هم بس صلى الله يثبتنوا ياك طيب اللي تعطيهم كتب وتذهب عنهم كيف تدري أنهم أسلموا؟ هل تأخذ جوعها وتفهم مثلاً؟ بعضهم يعني بعضهم أعطيه الكتاب وبس خلاص يعني ما أساساً ما رجعت له لكن بعد ما شفت النتائج صرت أحفظ المطعم هذا عطيته كتاب المكان هذا عطيته كتاب المكان هذا عطيته كتاب فأصير بوقت الفراغ ما أروح أتمشي وكذا خلاص وقت الفراغي هذا خلاص أروح المطعم الثاني اللي عطيته كتاب أشوفه الرجال أسلم محتاج شي زيادة أشوف الفلبينيين نفسهم اللي أساساً أسلموا أجل لما أقول هانت لازم تعطي ناس وكذا وأعطيها كتب أقول يلا. أوه لازم تدعو إلى الله جميل. أنت تدعي اللي أقاربك تدعو اللي معك. جميل. وبالطريقة الفلبيني إنه يدعي قريبة أقرب مني أنا. لأن الفلبيني هو عارف يتكلم معه وقادر يأخذ العديد طريقته وثقافته والتعاون يعني أساسا من نفس المكتب يعني في تعاون وكذا يعني الكتب يعني حتى أسعارها رمزية جدا, جداً لا تكتب تذكر أساسا أسعارها أنت كتب. تشتريها على حسابك فأنا على حسابي الحمد لله فأك الله خير أظنك طالب يعني. في الجامعة لسه <تصفيق> <تصفيق> الله يوفقك الله <ها>. أمامي <تصفيق> <تصفيق> وموجود يا شيخ أساسا بعض الناس متبرعين يعني يكون ما عنده وقت أساسا أساسا الدعوة ما تحتاج وقت يعني قد كنواند رايح المطعم يعني أنت راح للشيء تحتاج إلى هم ما هو بلا وقت أنت, موجود أنت تحط الكتب يعني معك في السيارة ولا يطلب منك أي شيء مجرد أن تمد الكتاب بس والباقي الحمد لله يعني كل شيء مكتوب والدعوة يعني طريقها سهل جدا الله أكبر طيب طبعا طبعاً تجربة رائعة أنتم مع التركيز على الفلبينيين إيش ما إيش ما إيش الفلبينيين الفلبينية من ذلك لأن و... هم أك أقرب ناس الإسلام الكثير من الفلبينيين أساساً كانوا سابقهم ها. مسلمين ثم يعني كفر يعني دع دعوت من الصليبية وكذا هم فلبينيين أساساً كانوا مسلمين أنا جاء واحد أعلن إسلامه عندي في المسجد اسمه أظن جاك جون عمر جده اسمه عمر جده مسلم جده مسلم إيه فيقول آه لكن وما نلّا كانت أمان الله يعني طبعا تجربة عاصم هي تجربة مع يعني مع رجال في الابنيين الأخوات التي استمعنا إلينا القوارير تستطيع أنها تطبق هذه التجربة نفسها مئة في المئة مع النساء بل إن تأثر المرأة بالمرأة أكثر من تأثر المرأة بالرجل يعني ما الذي يمنع امرأة مثلا ذهبت إلى المستشفى ما الذي يمنع في حقيبتها؟ كما أنها تحمل معها هاتفها ويمكن مساحيق تجميل أو شيء. تأتع تضع معها أيضا بعض المطويات حول الإسلام. قد يقول بعض أخواتنا يعني من بعض الدول نحن ما عندنا مكاتب دعوة أو ما عندي فلوس أستطيع أن أشتري. فممكن أنها تسحبها من الإنترنت. تسحب لها ولو ورقتين فيها تعريف عام بالإسلام وتحت في اسم الموقع. بحيث أن الذي أعطيته الورقة بلغته هذا إذا كانت تريد أن تتعلم أكثر عن الإسلام ترجع لهذا الموقع وتستفيد أي عبد العزيز يعني أنا أقول بشكل عام بغض النظر عن فلبيني أو امرأة أو رجل آه. أو علم أو كذا آه أهم شيء للشخص يعني يبادر بالأسباب والله سبحانه وتعالى يسهل عليه يطرح أحسن يطرح البركة يطرح البركة آه. يتم فتح له أسباب هو أصلا ما فكر فيها الله أكبر صحيح والنيها الصادقة جيدة لا لا لا العمل بركة نعم أحسن. هو جميل هو يعني مثل ما قال على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم النتائجه والله سبحانه وتعالى قال هو وقل اعملوا احنا مطالبين بالعمل النتيجة غير مطالبين بها يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فالمقصود البلاغ أسول لي عليك أسول لي عليك إن عليك إلا البلاغ والله بصير نعم عاصم ما تظنيش خلينا اعطيتهم الكتب اساسا واحد اعطاني كتاب قال انا انتظر يعني كنت انتظر احد يعني يقول عن الاسلام بس اني ما كنت يعني ابغى اروح كنت انتظر احد يجيني عن الاسلام يعني انا اسمع الاذان وكذا يعني كنت احس احس ان في احس ان في, في شيء صحيح بالاسلام الله الإسلام. اكبر لكن أه. كنت انتظر يعني احد يعطيني كتاب واللي انا في السعوديه يقول سبع سنوات او سنوات. سنوات يقول ما قد جاني احد اعطاني كتاب وهو في السعوديه يعني كيف في الدول الثانيه والله هذا حقيقة حجة علينا ليس فقط ترى يا الكلام في السعودية أنا أتكلم مع جميع دول الخليج أتكلم مع دول المغرب العربي مع مصر مع دول الشام مع العراق مع اليمن مع إخواننا الذين في الخارج في أوروبا وفي أمريكا واستراليا وكل العالم نحن نكلم كل إنسان ينتمي إلى هذا الدين أن يكون له تأثيره في غيره وقد ذكرنا أن امرأة تقم المسجد هذا اللي سطعت تقدم للدين أنت يا أخي وأنت تستطيع أن تقدم أعظم من ذلك يعني نقرأ ونكتب عندنا انترنت يستطيع الإنسان أن يكون تأثيره أعظم من هذا لكن أهم شيء أن يحمل هذا الهم في داخل قلبه إذا حمل هذا الهم وفقه الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكر الله عبد العزيز يعني الإنسان عليه أن يبذل ويصدق النية والله سبحانه وتعالى يطرح البركة في مثل ذلك أختم بقصة أنا شوف أيديكم لكن الوقت انتهى تقريبا امرأة عجوز كانت تذهب للمستشفى وكانت تتأخر في الدخول على الطبيب يعني يكون في أحيانا قبلها وخمس نساء فكانت تأخذ معها كيسا فيه أشرطة التي سمعوها في البيت أشرطة دينية يعني محاضرات وقرآن سمعوها في البيت وتقول لجاراتها إذا عندكم أشرطة سمعتموها ورميتموها يمين ويسار أو في السيارة عندكم أهملت أعطونيها فتأخذ كيس معها فيه عشرون شريطا ثلاثون مئة شريط وتأتي وتجلس في غرفة الاستراحة الخاصة بالنساء لتدخل على الطبيب وإذا مر بها نساء تقول تفضل هذا شريط محاضرة حمبر الوالدين هذا شريط محاضرة عن كذا يعني عملت شيء وأذكر امرأة أخرى ما تعرف تقرأ ولا تكتب وكانت في يوم من أيام الأسبوع تعمل محاضرة لجاراتها كيف تعزمهم على الفطور وإذا جاءوا تقول يا مرحبا الفطور الساعة عشر أريدكم تأتون الساعة التسع فيأتون الساعة التسع تشغل لهم شريط هذا واقع عرفها تشغل لهم شريط عن فضل ذكر الله آداب قراءة القرآن هي ما تعرف تلقي لكن اسمعوا إذا انتهوا قالت يا مرحبا تفضل على الإفطار فكنا هؤلاء النساء ينتظرنا متى يأتي هذا اليوم المقصود أنت يعني عليك أن تسعى وتجتهد والله سبحانه وتعالى يطرح البركة جزاكم الله خير شباب وبارك الله فيكم أصلي الله يثبتنا وياكم رزقنا وياكم الخلاص والقبول أنتم أيضا أيها الأخوة الأخوات المشاهدين اقرأ أسأل الله أن يجزيكم خير الجزايا وأسأل الله أن يكون أيضا ما قدمناه نحن يعني دافع لنا جميعا فالحقيقة على أن يقفز الإنسان قفزه في أن يكون له مثل هذا التأثير خاصة أخواتنا القوارير وفق الله تعالى الجميع إلى كل خير إلى لقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I'll <laughs>